بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدراً فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضواناً يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هدايةً لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظاً من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نواما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإن لا حول ولا قوة إلا بالله